لقدَ سَمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّينَ قَاُ إِ اللهَّه فَقيرروا وَنَحْنُ أَوْن سَنَْكتُبُ مَا قَاالوا وَقَدْ لَمُ لَم بِآ أَ بِغَيْرِ حَبِّ وَنَقُولُ ذُوقُ عَذاابَ الحَريقَ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالذِّكْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ فقته الموت وانما سوف توم اجوركم يوم القيامه فمن ذحذحان ماري وادخل الجنه فقد فاد وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لا تبلون أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزن نمور